بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق مالحق مالحق ما ما ما وما ما الحق وما أدراك ما الحق؟ كذبت ثمود وعذب بالقارعة. كذبت ثمود وعاد فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا وَأَمَّا عَادٌ فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأهلكوا بريحا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع لي سبع ليالي وثمانية أيام من حسومة سبع ليالي وثمانية أيام من حسومة فترى القوم فيها صرع فترى القوم فيها صرعا صَرَعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ صَرَعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ فَهَلْ تَرَى وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما ما طغى الماء أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لنجعلها لكم تذكرة تذكرة وتعيا أذن واعية تذكرت وتعيها أذن وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فدكت دكة واحدة فيوم اذن وقعت الواقعة فيوم اذن وقعت الواقعة وانشق شقت السماء، وشقت السماء، فهي يوم إذن وهي، فهي يوم إذن وهي، والملك على أرجائها، والملك على أرجائها.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 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فيقول هاء مقرؤوا كتابيه فيقول هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق إسابيه إني ظننت أنني ملاق حسابية، فهو في عيشة الراضية، فهو في عيشة الراضية، في جنة عالية، في جنة عالية، قطوف هادانية، قطوف هادانية. قلوا واشربوا هنيئا قلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُؤْتَ كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُؤْتَ كِتَابِيَهْ ولم أدر, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ يا ليت ها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي ما اغنى عني مالي هلك عني سلطان هلك عني سلطان خذوه فغلوا، خذوه فغلوا، ثم الجحيم صلوا، ثُمَّ الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها، ثم في سلسلة ذرعها. ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم هنا لا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون. وما لا تبصرون. وما لا تبصرون. وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم.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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون, تذكرون تنزيلهم من رب العالمين تنزيلهم من رب العالمين ولو تقو ولا علينا بعض الأقوال ولو تقو ولا علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليمين منه باليمين ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْ مُحَاجِزِينَ وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مكذبين، وانه لحسرة على الكافرين، وانه لحسرة على الكافرين، وانه لحق اليقين، وانه لحق اليقين. فسبح بسم ربك العظيم. فسبح بسم ربك العظيم.